هل أمي يدم بيدي سرعان غضب الخطاب إلى شرف مقصدي هل أمي رجال الغدير هل أمي يدم بيدي سرعان غضب الخطاب إلى شرف مقصدي إلى الفجر نمضي ولا نستقي وبالله في إلى المسجد نمضي ولا نستكيب وبالله في سيرنا نستعيد على الدين والعلم نبني الحياة ونصدق في سعينا مفلسين بالحق نصدق بين الوراء مداتا إلى ربنا مبتدين وبالحق نصدق بين الوراء مداتا إلى ربنا مبتدين مداتا على الترب وهذه مواثيقنا واليمين ثباتا على الغرب لا ننثني وهذه مواثيقنا واليمين وهذه مواثيقنا واليمين نموا رجال الغدي هلموا يدا بيدي سراعا نرذ الخطى إلى شرف المقصدين هل أم رجال الغد؟ هل أم يدم بيدي؟ سئل نغذ القطار إلى شرف المقصدين نشق الظلام ونخر القيود ونملأ بنورها. نشق الظلامة ونفر القيود ونملأ بالنور هذا الوجود فإنا بن الفاتحين الأباب وأحباب طارق وابن الوليد على نهجهم قد رسمنا الطريق بعقل رشيد وقلب حديد على نهجهم قد رسمنا الطريق بعقل رشيد وقلب حديد ونحن ربنا وعيد العهد على العهد نمضي ولسنا نعيد وهذا نعمة ربنا وعيد الطبا على العهد نمضي ولسنا نعيد على العهد نمضي ولسنا نعيد على العهد نمضي ولسن نعيد هلمو رجال الغد هلمو يد أم بيدي سانغذ الخطاب إلى شرف المقصدي هلموا رجالاً قدير هلموا رجال يداً بيدي صان أن نغذ القطار إلى شرف المقصدين لدست القرآن ونسه إلى دروة السؤتدي بدستور قرآن ما نهتدي ونسه إلى دروة السؤتدي ولله أفذل أرواحنا وفي الله نسقو بذات اليد نشرح للتهر معنا الصمود وقد زانه كرم المحتدي ونشرح للتهر معنا الصمود وقد زانه كرم ويا دعوة الحق سود الثنا ويا امتي سددي واصعدي ويا دعوه الحق سود ويا امتي سددي واصعدي ويا امتي سددي واصعدي ويا امتي سددي واصعدي ورجال يا امو يا ذنبياتي صر عن غث الخطا الى شرف مقصدي يا امو لجارا القدير لجارا يا امو الخطا إلى شرف مقصدي بدستور قرآننا نهتدي ونسمو إلى دروة السؤددي بدستور قرآننا نهتدي ونسمو إلى دروة السؤددي ولله نكذل أرواحنا وفي الله نسقو بذات اليد نشرح للدن معنا الصمود وقد زانه كرم المحتدي ونشرح للده معنا الصمود وقد زانه كرب المحتدين ويا دعوة الحق سودي الدنى ويا أمتي سددي واصعدي ويا دعوة الحق سودي الدنى ويا أمتي سددي واصعدي ويا اصعدي ويا امتي سددي واصعدي ويا أمتي سددي واصعدي